بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخواي بخشندي مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم دخوين ريتوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لا يفتنون اي خلق <تصفيق> واد زان كوازيان الَّذِينَ هنري اگر بلن بروامان هناوا يترابان تاقينا كينوا الله الذين صدقوا ولا <تصفيق> بیگمان کسانی پیش اوان من تاقی کرده و تاقی نشتاقی دکینه و اینزا بیگمان خواه او کسان راستیان دیاری دکات دروز نکانش دیاری دکات و دناسرین ام حسیب الَّذین يعملون السیئات ان يسبقون سا اما یا اوانی خراپکان دکن و کل دست من دردسن زور خراپ او بریاری دیدن من کان يردو لقاء الله فإن اجل الله لآت وهو السميع العليم هرکس امیدی وای بگد بدي داری خوا بابنداتی خوا بکات چونکە کبرستی کاتی دیاری کراوی خوا هر دید فتنهى خوايا بي سري زانه واغا دار ومن جاء هذا فانما يجاهد لنفسه ان الله الغني عن العالمين وهركز جهاد بكوتيب كوشه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرّن عنهم سيئاتهم ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون. وأوانيبا وريان هنا وكردو تاككانيا كردو بأجومان خرابكانيا دسرينا وليان بباشتر لويك كردو يا نباشتيان ددينوا.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 کە چاکە <تساكا> لەگەڵ دایک و باوچیدا بکات، واگەر دایک و باوک هەولیان لەگەڵ دای بۆ ئەوی کە هاوبەشم بۆ بڕار بدەیت کە هیچ زانیاریەکە نیە دەربارەی او بەگوێیان مەکە تەنها بۆ لای منە گەڕانەوەتان لە دوا ڕۆژدا ئەو سا هەواڵان دەدەمێ بۆ کردوانی دەتان کرد وال الذيە آمن وواام و الصالیحتی في الصالحين و ئەو کەسانەی باوەڕیان هێناوە و کردەوەی چاکەیان کردوە بێگومان دایان خەینە ڕیزی پیاو چاکانەوە ومن الناس من يقول آمنا بالله فئذا ئوذی في الله جعل فتنت الناس كعذاب الله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 هەندێ لە دلین دەڵێن باوەڕمان بەخوا هێناوە ئینجا سزا بدرێت لە پێناوی خوادا لە لایەن کافرانەوە ئازار و سزای خەڵچی وەکو ئازار و سزای خوادا دەنێ و ئەگەر لەلایەن پەروەردگارتەوە سەرکەوتنێک بێت دڵنیا بە ئەوانە دەڵێن بێگومان ئێمە لەگەڵ ئێوەدا بووین ئایە خوا زانا و ئاگادار تر نیە بەوەی لە دڵ و دەروونی هەموو کەسدایە ولا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا آمنوا الْمُنَافِقِينَ يعلم المُنافقين. سفين ب. خات حق دزاني أوانى باور هنا وتشين وتحق دزاني دوروان يشين وقال الذين كفوا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن من خطاياهم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون أواني ببروابن وتيان بواني إيمان تاوان کانتان با استوی ایمه به برویان هیچ تاوان گناهی اوان هل ناگرن براستی اوان دروزنن ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون سوين بخوا بیباوران باری گرانی کفر و تاوانی خویان هەڵدەگرن دگرن و باری گرانی خلکانی تریج لەگەڵ باری گرانی خویان دا و براستی لروج قیامت دا پرسیاریان لیدکره لو درو دلسانی لدنیا دا حلیان هەڵیان دەبەست. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه مطوفا وهم ظالمون سؤال بخوا نوح ما النار بولا يجل كيب بيع اويش ماي ولا ناوي سال هزار سال باندا كم لآكام دا لافاو الزريان لنا يبردن لكاتيك دا اوان استمكار بون فأنجينا هو أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين عند نوح وكساني لكشتي كدابون رزقار من کردن وأو كشتيه من كربا نشانيك وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَيُّهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاسِ إِبْرَاهِيمَ بَكَ كَاتِبَ قَلَكِي وَخَابَ فَرِسْتِنُولَيْ بِتْرْسُنُو خُوتَانِ لِپَارِيزَن أَوَتْسَاكْتَرَبُو إِوَ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 براستی ئێوە لە زیاتی خوا تانێک دەپەرستن و ئێوە دروەکی گەورە هەڵدەبەستن، بەڕاستی ئەوانەی کە ئێوە دەیان پەرستتن بێزگە لە خوا، ناتوانن ڕستق ڕۆزی ئێوە بدەن، کەواتە داوا ڕۆزی لەخوا بکەن و ئەو بپەرستن و هەر سوپاسی ئەویش بکەن، تەنها بۆ لای ئەو دەگەڕێنرێنەوە وئ توکند دیبوو فە قەکە لە بە وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَجْرُهُ وَبَوَر نَهَنًا أَوْ أُمَّتَانِ بَيْشْ إِ وَجْ بَوَر يَنْ بِيغَمْبَرَكَانِيَ نَهَنَا وَبِيغَمْبَرَتَنْ هَارَا قِيَ أَنْدِنِي أَشْكِرَاو رُونِي لِلسَّمَا أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ئایا اوانه سرن نەداوە نداوا چۆن خوا دروس کروان بدیده نید لپاش نمان دیه توا بگو من او زندو کرنوا بخوا آسانا قل سیروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره إن الله على كل شيء قدير. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بلبرون يبرون بزويدا بزويده، وسرنز بدن كتون درسكلا وكان لسرتها وبديهنا، ولا باشان هرخاب بديهنا ندواروجش بديدينا. براستي خواب توانا بسرها مشتاق دا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقولون خاص زي هركسي اجداد كبير ورحم يجدكاد بهركسي كبير وتنهاب لا يخاد رينوا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَأَيْوَ نَاتْوَانِ لَدَسْخوَى دَرْبَاز بَن نَلَ سَوِي دَا وَنَلَ آسْمَان دَا وَبُوْ أَيْوَ نِيَتْ جِغَ لَخْوَى هِز دوستو يَرْمَتِي دَرَيك وَالَّذِينَ كَفَعُوا بِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ يائسون من رحمتي واولائك لهم عذاب اليم واوانيك بنشانكاني اخواو دداري باورنيا اوان سخت يا فما كان جواب قومه الا ان حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن ولامي جلكي إبراهيم تنها وابو كوتيان إبراهيم بكجن يا بي ستين خواش أوي رزقارك اللو آقرة لو رزقار كردني إبراهيم دا وَقَالَ إِنَّمَا تَخَذَتُم مِن دُونِ اللَّهِ أُوْثَانَ مَا وَدَّت بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وإبراهيموتي بيقمان أويئة وحالتان بجارد والذيات إخوى بتانيكن لبرخوش وستينيوانتان دالجيان الدنيا دا لە پاشان لە ڕۆژی دواییدا هەندێکتان در دبرن لە هەندێکی ترتان دان نانێن بە یەکتریدا وە نەفرین لە یەکتری دەکەن جێگاشتان ئاگری دۆزەخە وە هیچ یارمەتی دەرێکیشتان نیە فئمەن له لوط وقال ئنی مهاجر الى ربی إنه هو العزيز الحكيم إنزالود باوري إبراهيم هنا وإبراهيمتي بيقمان من كوزدكم بولاي پر وردگارم لبابلو بوشام براستي تنها أو ظالي كار درستة. وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَبَقْشِيمَانَ بَأَبْرَاهِيمَ إسحاقِ كُرِيُّ يَعْقُوبِ كُرَزَائِ وَبِالْعَمَلِ بَيْتِي وَكِتَابَ مَنْ بَرِيرَ دَالَنَا وَكَانِ إِبْرَاهِيمُ دَا وَلَدُنِيَادَةَ بَدَائِشَ مَنْ دَعَوَ وَبَرَاسْتِي أَوَلَّ رُجُدُ وَيِجْدَالَ بِيَوْتَهَا كَانَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا العالمين أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ بَاسِي بێگومان ئێوە كارێ چی ناشرین و قێزەون دەکەن لە جیهاندا کەس پێش ئێوە ئەو كارەی نەکردووە أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادیكم المنکر فما كان جواب قومه الا ئن بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ايوه نيربازي دكن واريقاد اقرن لاريبواران ولنا ديوشويني دا هموخرا بيقدكن كتي والاميق لكي تنها اوابو كاوتيان بالوت سزاي خوامان بوبينة اقر تو ياني قال رب انصرني على القوم المفسدين لوت وتي اي پروردگارم يا متيم بده ظالم بك بسر ار اوق ولما كاردا جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلك اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين وكاتي نرى وكاني إيما مجدي بخشين إسماعيل ينداب إبراهيم وتيان بيقمان إيما لنا وبرى دانشتوان أمشارين كسدوما براستي دانشتوان كيستمكاربون قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا كانت من الغابرين إبراهيم متي بيقوما لود لوشار دايا وتيان ايما تساك دزانين چيليا. سوين بخوا ايما لودو انداماني خيزانكي رزقار دكين زيقال اجنكي كالدزي رسلنا لوطن سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين كاتين الرعاوكان من هاتن بولايلوت البيان تيك توزور حدبو وتیان مەترسەو خەمەخۆ چونکە بێگومان ئێمە تۆو خێزانەکەت ڕزگار دەکەین جگە لە ژنەکەت کە ئەو لە جێماوان و تیا دەبێت ئنا منزلون على اهل هذه القڕیەة رجزا من السماء بما كانوا يفسقون براستی ئێمە دەبارێنین دا بەسەر دانیشتوانی ئەم شارەدا سزایەك لە ئاسمانەوە لەبەر ئەوەی لە سنور و, و فەرمانی خوا دەرچون ولقد تڕكنا منها یت بينه لقوم یعقلون سوێند بەخوا بێگومان لەو شارە وێرانکراوە دا نیشانە و پەندێکی دیارمان بەجێهێشت بۆ گەل و کۆمەڵێکەژیر بن وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم يعبدوا الله عرض اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وبوخلت مديني شعيبي برايان ماننار وتي أيقلكم خواب برستن وبهيوا أميدي روج دوائيبن والأخراب كارير رسوم بن لزاويدا فكذبوه فأقدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. بلام أوان باور ينحنهنا أوصابوا ملزبتين كجرتني. بهوي أوى ولا خان وكان خوي عنده أجنوي عنده دابو مردن. وعادم وثامود وقد تبين لكم من مساكنهم. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَجَلِ عادُ سَمُودِ اشمان لناوبرد براستي او لناوبردنا روم بو توبوتان لشوينوار ويران كاني اناوا شيطان كرد وخرا بكانياني بورازان دبونوا بهوي اووا برجري كردن لرايغا راست لكاتكدا اوان تواني بيركنوي ينهبو وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين حروها قارون فرعون هامان إشمال لنا وبرد سوين بخوا براستي موسى هاد بوناوين بطن معجزيك بلام أوان خوايا بقورزاني لزاويدا نَشِيَ أنتُوَانِ لَدَسْمَانَ دَرْسَنَ فَكُلٌ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم أو باي في أهل و هندی چیشیان من بناخی زویده برده و هەندێکی ترمان لوان ل دریادان قوم کرد خواست میل نکردن بلام خویان است میان ل خویان کرد. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثلاً عن اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَمْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِنَّي كَسَانِي كَبِيزْغَ لَخواَ پَرِسْتَرَوَانِيكَ بَوْخوَيَ عَنْدَادَنِين وَكُوْ جَالْ جَالُوْكَ وَايا كَمَالِيكِ بَوْخوَيْ رَخْسَانِدُوَا كَبَرَاسْتِرِي لَوَاسْتِرِينَ مَالِ جَالْ جَالُ ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم بيگمان خواد زانی اوان لزياتي خواتي ده پرستنو حوالي ليدكن و هر وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أو ونون منا نبو خلتي ديني نو تنهازانا ياللوان تيدقن. قال ق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا آية للمؤمنين. خاء اسمان كانوا زويب حق راستيد رس كردوا.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 بخوێنەرەوە ئەو قورئانەی کە سروشت کراوە بوت و نوێش بکە بێگومان نوێژ بەرگری نوێژکەر دەکات لە کاری ناشرین و ناپسند و ذیکر و یادی خوا گەورەترە لە هەموو شتێك خواش به هەر کارێك کە دەزانێ ولا تجادلوا ئهل الكتاب إلا بالتي هي حسن ئلا الذين ظلموا منهم وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ دا مقالة ومجادلة ما كان لغا الخاواني كتاب آسمان يکاندا مگر بجوان ترين شيوا جيگل وانا يان كستم يان وبخاوان كتابك كان بلين باور هنا وبوي نيدرا وتخوار وبو ايمو بوش نيدرا وتخوار وبو ايوة. وخواي واخواي وخواي ايوا يكيكه وايمو وا بو او جاردن كاتين وكذلك أنزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون هلوك في <تصفيق> غمبراني بيشو قرآن من بوتو ناردخواروا زا أو كساني ككتب من پيداون هندي چانباور بو قرآن ديني ولما نش بتبرستكاني عرب كسان برواي پيديني تن يا بباوران الرسول دانان بآت كان إمدا وما كنت تتل من قبلي من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون. وتو أي محمد صلى الله عليه وسلم. بس أم قرآن هذ كتاب يكد ندخ وبدستي راست ندنسوا أقرواب وايا أو كاتنا راستكان بيبروايان دكوتنا قمانوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون نخيروانيا قمان دبا بلكو قرآن نشانكاني آشكران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 او ئەوە او چەند مؤجزه و بالگیک دانا با زندگی با سریل لعنت پروردگاری او بلی هنان خواهد وی مؤجزه کند تانیال و من تەنها ترسیان ریش آشکرام. او لم یکفیم آن نا آن علیک الكتاب یتلا عليهم. إن في ذلك رحمة وذكر لقوم يؤمنون. آية بوأوان بس نيا كأمة قرآن من نار دو تخوارو بوسرتو دخوين دريتو بس سري عن دا براستي لم قرآن دا بزيو بندو آموجاري هيبو باوردالان قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون بلي بيان خواب سبو شايتدان لنيوان منو ايودا اويل آسمان كانوا زويدا ديزاني وكساني كبا وريان هنا وبطالوا وربون بخوا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ياء او ان نزل المندان ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون. <تصفيق> ئەگەر ماوەی دیاریک کراو نەبایە بۆ سزادانی ئەوانە بێگومان سزاکەیان بۆ دەهات و بەڕاستی لە نکاودا ئەو سزاان بۆ دێ کە ئەوان هەستی پێناکەن یستاجلونەکەب لاذابی وإ جهن نمە لە محيقتون بکافین بەپەل لە تۆ داوای هێنانی سزا دەکەن کە بەڕاستی کافرانی داوا. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوكُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أيبان ديانيكم كباورتان هناو بيقمان زوي من بانو فراوانا كواتهر من ببرستان كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون همو نفسيك <تصفيق> مردن دا تشيجي <تصفيق> فاشان بولاي ايمة دقارين ريناوه والذين آمنوا وعمروا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين وكساني كباوريان هناوه کردەوە چکەکانیان کردووە سوند بەخوا لە کۆشکە بەرزەکانی بەهش دا نیشتە جێیان دەکەین کە ڕووبارەکان بە ژێریانداد دێن و دەچن بێبرانەوەتیایدا دەمێننەوە ئای چەند چاکە پاداشتی چاکەکاران ئە الذيەسەاب ووا ربهم ڕەبییمەتەوە کەلون ئەوانەی دانیان بە خۆیان داگرت و تەنیا پشتیان بە پەروەردگارت بەست. وكأن منذبت لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم جورجيان لبر هي رزي خوي هل ناغري وكينك اتوبدا هاتو خا رزي او جان لبرانو اي وجدات وهر او بي سريزانا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ لا لَيَكُولُنَّ الله فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ سوين بخوا اگر پرسيال لو بي باوران بكيد چه آسمان كانوا زويد روس کردوو روزو من جيرام هيناوا بيگو من دلين خوا ديكواته سون لپردستني الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم خوار زيفراوان دكابو هركز لبندكان كبيه ويا كمي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 چل اسمانه و باران دەبارێنێ باريني و بارانە زەوی مردووی زندو کردەوە بێگومان ګمان خوا اي محمد صل الله عليه و سلم هەموو همو هەر هر بو بەڵام بلم ژیریان بەکارناهێنن وما هذه الحیات الدنيا الا له ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَجِيَانِ أَم دُنْيَايَ تَنْهَارُ أَبْوَابُ دُنْيَتي بِهُدَى وَيَارِمُ دَالَانَا وَبَرَاسْتِي مَالِ قِيَامَتِهَا الْأَوَّجِيَانَ أَجَر أَوَان بِيَانْ زَانِيَاهَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما إلى البر إذا هم <ترجمة> يشركون إنزاكاتي أوبباوران سوار كشتي دبنو ترسان <ترجمة> لنقمبون تنهاها وار لخواد كان بدل سوزي وگردن كتسيو كتسيكاتي خوارز غاريان دكاتو دغن وشكاني كتو فرعوان هاو خوادادنين ليكفرو بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. بعد أن ينبوء إما بيماندان وبابهرول زدب بن لجيان، قال مولاد زان أن زامي أوكرد وأخرابان ينتيد بئر. أ يروا جعلنا من ويتخطف الناس من حولهم. أف الباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون اي نان زاني وسرن زيان نداوا كيمه مكمان كردوت تجايك ريس جيرى وبيتر سوبيم لكاتك بري اوان خلق <تصفيق> دفرنديت دي ا يا باور ودان دينن وداننان تاك كاني خوادا ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين چلو كسستم يا باور نهيني بايني راسكاتي بويهات ازي گيمانا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَكَسَانِي كَلِبِينَا وَرَزَامَنْدِي إِمَدَا تَيْكُ وَشَانِيًا كِرْدُوَا بَرَاسْتِي رَيْنْمُونِيًا دَكَ إِنْبُورِ بَازَكَانِ خُوْمَانِ